إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين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 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لأو يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال أُقتُلُوا يُوسُفَ أَوِ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا لَهُ لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 أمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا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 وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرني مثواه عساي فعنا عساي فعنا أو نتخذه ولدا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 قد شغفها حبا إننا نراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذت لهن متكئ وآتت كل واحدة وآتت كل واحدة منهن نسكناه وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَا الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَى لهم مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ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 يشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 قوم لا تعبدوا إلّا إياه ذلك الدين القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أم ما أحدكما فيسقي ربه خمرا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 إن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا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 لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 وقال الملك ائتوني به فلم ما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطعنا أيديه إن ربي بكيدهن عليم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 أو في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه آباه وإننا لفاعلون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 إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظو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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدَخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم ما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاة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 وهو خير الحاكمين يرجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان بنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا